الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني من ديوان زهير بن أبي سلمى هم خير حي من معد يمدح سنان بن أبي حارثة المري صح القلب عن سلم وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمة تعانق فالثقل وقد كنت من سلما سنين ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحلو وكنت إذا ما جئت يوما لحاجة مضت وأجمت حاجة الغد ما تخلو وكل محب احدث الناي عنده سلو فؤاد غير حبك لا ما يسلو تاوبني ذكر الاحبه بعدما هجعت ودوني قله الحزن فالرمل فاقسمت جهدا بالمنازل ممنا من وما سحقت فيه المقادم والقمل لأرتحلا بالفجر ثم لأدبأ إلى الليل إلا أن يعرجني طفل إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم أصاغرهم وكل فحل له نجل تربص فإن تقوي المرورات منهم وداراتها لا تقوي منهم إذا النخل فإن تقوي منهم فإن محجرا وجزع الحسا منهم إذا قل ما يخلو بلاد بها نادمتهم وألفتهم فإن تقيا منهم فإنهما بسلوا إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا وإن يقتلوا فيستشفى بدمائهم وكانوا قديما من مناياهم القتل عليها أسود ضاريات لبوسهم سواب غبيض لا تخرقها النبل إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تهر الناس انيابها عصل قضاعيه او اختها مضرية يحرق في حافاتها الحطب الجزل تجدهم على ما تخيلتهم ايذاءها وان افسد المال الجماعات والازل يحسونها بالمشرفيه والقنا وفتيان صدق لا ضعاف ولا نكل اتهامون نجديون كيدا ونجعة لكل أناس من وقائعهم سجل هم ضربوا على فرجها بكتيبه كبيضاء حرس في طوائفها الرجل متى يشتجر قوم تقل صراواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل هم جردوا أحكام كل مضلة من العقم لا يلفى لأمثالها فصل بعزمة مأمور مطيع وامر مطاع فلا يلفى لحزمهم مثل ولست بلاق بالحجاز مجاورا ولا سفرا إلا له منهم حبل بلاد بها عز معدا وغيرها مشاربها عذب وأعلامها ثمل هم خير محي من معد علمتهم لهم نائل في قومهم ولهم فضل فرحت بما خبرت عن سيدكم وكان امرأين كل أمرهما يعلو رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو تداركتم الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها النعل فأصبحتما منها على خير موطن سبيلكم فيه وإن أحزنوا سهل إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت. ونال كرام المال في الحجرة الأكل رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا نبت البقل هنالك إن يستخبل المال يخبل وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلو وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل على مكسريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبدل وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل وإن قام فيهم حامل قال قاعد رشدت فلا غرم عليك ولا خذل سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألو وما يكو من خير أتوه فإنما توارثهم آباء آبائهم قبل وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل كأنك تعطيه الذي أن سائله يمدح حصن بن حذيفة بن بدر صح القلب عن سلما وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله وأقصرت عما تعلمين وسددت علي سوى قصد السبيل معادله وقال العذار إنما انت عمنا وكان الشباب كالخليط نزايله فأصبحت ما يعرفنا إلا خليقتي وإلا سواد الرأس والشيب شامله لمن طلل كالوحي عاف منازله عفى الرس منه فالرسيس فعاقله فارقد فصارات فأكناف منعج فشرقي سلمى حوضه فاجاوله فوادي البدي فالطوي فثادق فوادي القنان جزعه فافاكله وغيث من الوسمي حو تلاعه أجابت روابيه النجا وهواطله هبط بمنسود نواشر سابح ممر أسيل الخد نهد مراكله تميم فلوناه فأكمل صنعه فتم وعزته يداه وكاهله أمين شظاه لم يخرق صفاقه بمنقبه ولم تقطع أباجله إذا ما غدونا نبتغي الصيد مرة متى نره فإننا لا نخاتل فبين نبغي الصيد جاء غلام يدب ويخفي شخصه ويضائله فقال شياه راتعات بقفرة بمستأسد القريان حو مسائل ثلاث كأقواس السراء ومسحل قد اخضر من لس الغمير جحافل وقد خرم التراض عنه جحاشه فلم تبق إلا نفسه وحلائله فقال أميري ما ترى رأي ما نرى أنختله عن نفسه ام نصاوله فبتنا عراتا عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله ونضربه حتى اطمأن قذاله ولم يطمئن قلبه وخصائله وملجمنا ما إن ينال قذا له ولا قدماه الأرض إلا أنامله فلأيا بلأي ما حملنا وليدنا على ظهر محبوك ذماء مفاصل وقلت له سدد وأبصر طريقه وما هو فيه عن وساطي شاغل وقلت تعلم أن للصيد غره وإلا تضيعها فإنك قاتل فتبع آثار الشياه وليدنا كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابله نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامل يثرن الحصى في وجهه وهو لاحق صراع تواليه صياب أوائل فرد علينا العير من دون إلفه على رغمه يد نساه وفائله فرحنا به يمض الجياد عشيه مخضبه أرساغه وعوامله بذي ميعة لا موضع الرمح مسلم لبطء ولا ما خلف ذلك خاذله وابيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب فواضله بكرت عليه غدوة فرأيته لديه بالصريم عواذل يفدينه طورا وطورا يلمنه وأعيا فما يدرين أين مخاتل فأقصرن منه عن كريم مرزأ عزوم على الأمر الذي هو فاعله أخي ثقة لا تتلف الخمر ما له ولكنه قد يهلك المال نائله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله وذي نسب ناء بعيد وصلته بمال وما يدري بأنك واصله، وذي نعمه تممتها وشكرتها وخصم يكاد يغلب الحق باطله دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله عبأت له حلما وأكرمت غيره واعرضت عنه وهو باد مقاتله حذيفة ينميه وبدر كلاهما إلى بادخ يعلو على من يطاوله ومن مثل حصن في الحروب ومثله لإنكار ضيم أو لأمر يحاوله أبا الضيم والنعمان يحرقنا به عليه فأفضى والسيوف معاقله عزيز إذا حل الحليفان حوله بذي لجب لجاته وصواهله يهد له ما دون رملة عالج ومن أهله بالغور زالت زلازله وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي انت جاهله تمنع جانبيها ان تميلا قال زهير تزيد الأرض اما مت واما خفا وتحيا ان حييت بها ثقيلا نزلت بمستقر العرض منها وتمنع جانبيها ان تميلا مأوى الأرامل فأجازه ابنه كعب لسلما بشرقي القنان منازل ورسم بصحراء اللبيين حائل من الأكرمين منصبا وضريبة إذا ما شت تأوي إليه الأرامل ترى الجندة والأعراب يغشون بابه كما وردت ماء الكلاب هوامله فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله حرف الميم المعلقة كان هرم بن سنان والحارس بن عوف وهما سيدان من سادات ذبيان قد تدخل في إصلاح ذات البين بين عبس وذبيان ووقف الحرب التي نشبت بينهما على إثر حرب داحس والغبراء ودفع من أموالهما حقنا للدماء ديات القتلى الذين لم يؤخذ بثأرهم فكانت ثلاثة آلاف بعير إلا أن حسين بن ضمضم أحد فرسان بني ذبيان وساداتهم تغيب يوم الصلح لأن ورد بن حابس العبس كان قد قتل أخاه هرما قبل الصلح وأقسم لا يغسل رأسه حتى يقتل قاتل أخيه أو رجلا من بني عبس ثم من بني غالب ولم يشأ أن يأخذ الديا أو يحضر الصلح لئلا يحمل عليه حياء فعقد الصلح في غيابه واتفق أن رجلا من بني عبس نزل عنده بعد الصلح فسأله حسين من أنت أيها الرجل فأجابه عبسي قال من أي عبس فلم يزل ينتسب له حتى تنتسب إلى بني غالب، فقتله حصي. كان داحس فرسا لقيس بن زهير سيد بني عبس، والغبراء حجرة لحمل بن بد سيد بني فزارة من ذبيان، فتراهن عليهما. فلما كان يوم السباق في موضع يسمى ذات الأصاب. أكمن حمل بن بدر عبيدا وأمرهم أن يردوا داحسا عن غايته إذا جاء سابقا وأرسل الفرسان، فبرز داحس عن الغبراء حتى شارف الغاية ودنا من الكمين فوثب العبيد عليه ولطموه على رأسه وردوه فسبقت الغبراء وبعث حذيفة بن بد اخو حمل ابنه مالكا إلى قيس بن زهيم يطلب منه حق السبق وكان مئة بعير فأبا قيس دفعها وقتل مالكا فوقعت الحرب بين القبيلتين وبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتد عليهما، وبلغ بني عبس فضجوا وركبوا نحو الحارث فلما علم الحارث بركوبهم إلي وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم بعث إليهم بمئة من الإبل معها ابنه وقال للرسول قل لهم الإبل أحب إليكم أم أنفسكم فأقبل الرسول حتى قال لهم ذلك فقال لهم الربيع بن زياد أحد سادات عبس إن أخاكم قد أرسل إليكم الإبل أحب إليكم أم ابني تقتلونه مكان قتلكم فقالوا نأخذ الإبل ونصالح قومنا ونتم الصلحة فقال زهير معلقته يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف ويحذر القبيلتين من الحرب أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ فَالْمُتَثَلَّمِي وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مَرَاجِعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مَعْصَمِي بِهَا الْعَيْنُ وَالْأَرْآمُ يَمْشِينَ خِلْفَةً وَأَطْلَاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَ وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثم جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علونا بأماط عطاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم ووركن في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتناعم بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن وواد الرس كاليد للفم وفيهن ملها للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن أصي الحاضر المتخيم ظهرن من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب ومفأم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم فاصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأتم عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم عفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامه ولم يهريقوا بينهم ملء محجم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال مزنم ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة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 متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرم فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم فتغل لكم ما تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يؤاتيهم حسين بن ضمضم وكان طوى كشحا على مستكنه فلا هو ابداها ولم يتقدم وقال سأقضي حاجتي ثم اتقي عدوي بألف من ورائي ملجم فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب ظلمه سريعا والا يبد بالظلم يظلم رعوا ظماهم حتى اذا تم اوردوا غمارا تفرى بالسلاح وبالدم فقضوا منايا بينهم ثم اصدروا الى كلا مستوبل متوخم لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن هنيك او قتيل مثلمي ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المخزم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم كرام فلد الضغى يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسامي اعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوتأ بمنسم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتمي ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يوفي لا يذمم ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي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 وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلمي سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن اكثر التسأل يوما سيحرم